أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل الله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 القيامة وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتذون وبدأ لهم سيئات ما كذبوا أحق بهم ما كانوا به يستهزؤون فإذا مس الأنس نضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة مننا قال إنما قَالَ إنما أتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال هالذين مع قبلهم فما أخذنا عنهم كانوا يكسبون، فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم، سيصيبهم سيئات ما كسبوا، وما هم بمعجزين، أو يعلموا أن الله. الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقومي